إنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أُوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابين يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أُوتي كتابه وراء وهره